الحمد لله الحمد لله يسبح له ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسول الاميين وغيرهم من العالمين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله في هذه الجمعه نتكلم عن سوره سميت باسم هذا اليوم العظيم الا وهي سوره الجمعه التي تسن قراءتها في سوره الجمعه في ركعتها الاولى مع سوره المنافقين كما روى ذلك مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا بهما في صلاه الجمعه او يقراها مع سوره الغاشيه كما ورد عند مسلم ايضا ان هذه الصوره تذكر المسلمين في يوم عيدهم الاسبوعي وخاصه العرب منهم منة الله العظمى التي تستحق الالتفات والشكر وهي بعثه خاتم الرسل فيهم فعليهم مسؤوليه عظمه هي حمل الامانه بعد ان نكل عنها بنو اسرائيل وانقطعت صلتهم بالرسل عليهم السلام واصبحوا يحملون التوراه كما يحمل الحمار اسفار العلم لا ينتفع بها وهي تعالج وهي تعالج النفوس المؤمنه من الحرص والرغبه العاجله في الربح وفيها دعوه لليهود الذين يزعمون ولايه الله لهم دعوه لهم ان كانوا كذلك باي تمنوا الموت ان كانوا صادقين عباد الله لقد ابتدات هذه الصوره بالتسبيح لله ذلك التسبيح الذي يردده الوجود كل من في الوجود الذين في السماوات والذين في الارض وتسبحه بتلك الاسماء الحسنى الملك الذي بيده كل شيء وملكه وسع كل شيء القدوس الذي يتقدس ويتنزه عن كل عيب ونقص العزيز الذي له العزه ولاولياءه وهو الحكيم الذي يضع الاشياء في مواضعها إنه سبحانه برحمته وعلمه وحكمته بعث في الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وهم العرب بعث فيهم رسولاً أمياً مثلهم لا لنقص فيه وإنما ليُعلم أن الوحي من الله لقد اقتضت حكمة الله أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العرب من الاميين غير اليهود المغضوب عليهم لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استجابه لدعوه ابينا ابراهيم الذي دعا ربه وهو في مكه ان يبعث للناس رسولا منهم يتلو عليهم اياته كانت هذه الدعوه محفوظه عند الله لا تضيع حتى جاء موعدها المقدر في علم الله وفق حكمته لاجل ان تحقق دورها في الكون حسب تدبير الحكيم العليم وقد تحققت هذه الدعوه كما دعا ابراهيم ربه سبحانه فقد بعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وقد قال صلى الله عليه وسلم انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى قف ايها المسلم متاملا هل ضاعت دعوه ابراهيم وكم كانت المده بين الدعوه والاستجابه انها مده طويله ولكنها حكمه الله لكنها حكمه الله افلا ندعو ولا نستعجل وربك حكيم عليم عباد الله لقد كانت مهمته صلى الله عليه وسلم تلاوه ايات الله على الناس فهي المنهج والنبراس ولقد كانت مهمته ايضا تزكيه الناس وتطهير ضمائرهم وشعورهم من عقائد الشرك الى عقيده التوحيد ومن اوضار الذنوب الى طهاره الطاعه والعباده الحقه وبذلك ينالون علم الكتاب المبين وسنه سيد المرسلين وقبل ذلك قبل ما بعثه صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين لقد كانوا اهل جاهليه ياكلون الميته ويعبدون الاصنام وياتون الفواحش ويقطعون الارحام وياكل القوي الضعيف ولا يابه بهم احد ولكن ماذا حدث ماذا حدث لقد قلب الاسلام الموازين واعلى القيم وبنى النفوس فاصبح العرب ساده واصبحوا قاده ودانت لهم الامم بماذا بماذا بالاسلام لا بغيره ولعلهم اليوم تركوا دينهم فرجعوا الى جاهليتهم فرجعوا الى جاهليتهم ولم تابه بهم الامم لقد بعث الله رسوله وآمن من آمن في عصره من العرب ولكن واخرين لما يلحق بهم وسيلحقون بهم لانه سبحانه صاحب العزه صاحب العزه وصاحب الحكمه هؤلاء هم العجم فقد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له من هم يا رسول الله فوضع صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال لو كان الايمان في الثريا لنا له رجال من هؤلاء رواه البخاري ومسلم وهؤلاء ايضا هم المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد وهذا كله محظوظ فضل الله وهو صاحب الفضل العظيم ان اختيارك لان تكون من المسلمين ان اختيارك لان تكون من المسلمين فضل لا يعدله فضل فهل رعيته لهذا الاختيار حقه واصبحت من المؤمنين والمسلمين حقا حقا الاسمى واصبحتم من حزب الله حقا لا حزب الضالين وانت سموا به عباد الله لقد اشار الله الى اولئك الزاغين الضالين اولئك اليهود الذين كلفوا امانه الشريعه والعقيده ثم لم يحملوها ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخامه وليس له منها الا ثقلها انها صوره للذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ومن تشبه باليهود من المسلمين فلم يقم حدود الله ولم ياتمر باوامره ولم ينته عن نواهيه وعنده العلم والهدى فهو كالحمار يحمل اسفارا بل اضل ايها المسلمون ايها المؤمنون من العجائب المضحكه ان هؤلاء المغضوب عليهم اولئك الزاغين عن درب الهدى اولئك الجبناء اولئك الخبثاء اكلت الربا اولئك الذين رموا الله بكل نقصه يزعمون انهم ابناء الله واحبائه واولياءه فتحدىهم الله تحداهم الله بأمر بسيط بان يتمنوا الموت حتى يلاقوا الله ان كانوا صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم من الاثام والجرائم فهو سبحانه عليم اولئك الظالمين ان العجب لا ينقضي من اولئك الارجاس شذاذ الافاق وضاله العالم يدعون ولايه الله وليتهم تمنوها فقط بل هم الاولياء من دون الناس وسائر الناس خدم لهم بل حمير لهم ليركبوها كما يقولون ويحققوا من خلالها مآربهم وخططهم الخبيثة ولكن لعنوا بما قالوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة ولن تقوم لهم قائمة وسيحصدون بمناجل الإيمان يوم أن يتكلم الحجر والشجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت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 عيد الاسبوع يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ان لحظات ان لحظات صلاه الجمعه قليله جدا فحين يؤذن المؤذن لدخول الامام الى انقضاء الصلاه كل ذلك لا يتجاوز الساعه الا ربع هذا الوقت هو الذي يجب عليك حضوره والسعي اليه اما اذا كنت من اصحاب الهمم العاليه اما اذا كنت من اصحاب الهمم العاليه والمراقي الساميه فاسمع الى هذا الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعه وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوه اجر سنه كان له بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها رواه اصحاب السنن انه خير لك ان تسعى مقبلا على ذكر الله من صلاه وخطبه فهل تعلم ذلك انها لحظات قليله وبعد هذا اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ورزقه ولكن حذار حذار ان تنسوا ذكر الله اذكروه كثيرا لعلكم تفلحون كان عراقه ابن مالك رضي الله عنه وارضاه اذا صلى الجمعه انصرف فوقف على باب المسجد فقال اللهم اني اجبت دعوتك وصليت فرضتك وانتشرت كما امرتني فارزقني من فضلك وانت خير الرازقين ان هذا الادراك الجاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بجيل الصحابه والتابعين الى مستواهم الذي بلغوا اليه عباد الله لقد كان الله سبحانه وتعالى يربي الامه من حيث الاحداث الواقعه ففي يوم كان الناس في يوم الجمعه في اول الاسلام اذ اقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتركوك قائما إنه سبحانه يقول للمسلمين منبها لهم إنه هو الرزاق إنه هو الرزاق وبيده ملكوت كل شيء فحين يأمرهم بأخذ الأسباب والبحث عن الرزق ينبغي لهم أن لا يبحثوا عنه من خلال الحرام أو في أوقات تحرم فيها التجارات في أوقات العبادات والصلوات إنه سبحانه يلفت أنظارهم إلى الحقيقة التي ينبغي أن يسعى إليها الإنسان وتكون هي همه الاول الا وهي الدار الاخره قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره ومع ذلك كله فهو سبحانه بيده مفاتيح الرزق وهو خير الرازقين ان الذين يلهون عن اداء صلاه الجمعه لاجل متاع فان لو تاملوا فيه فكم فكم يحصلون وعلى انفسهم من الاجر كم يفوتون انها دعوه من هذا المنبر بدعوه الله سبحانه وتعالى لنا بان نسعى الى ذكر الله بان نسعى الى ذكر الله مبكرين ونجاهد انفسنا فكم من الخير يفوت علينا اذا نحن تكاسلنا وكم من الخير نفقده اذا نحن استرسلنا مع اللهو والبيع والشراء لقد قال الفقهاء والعلماء ان اي بيع او ايجاره او اي عقد من العقود لا ينعقد ويبطل بعد اذان الجمعه الثاني فلنعلم ذلك ولنتنبه اليه لالا يدخل علينا الحرام ونحن لا نشعر جعلنا الله وإياكم من المسارعين للخيرات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومحجة قلوبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله واصحابه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 اللهم خذل من خذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كلهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا اللهم لم شملهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم واهدهم الى سبيل الرشاد يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم ارفع ذكر من رفع ذكرك وهتف باسمك يا رب العالمين اللهم اهد اولادنا وولاة امور المسلمين اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم اللهم اجعلهم رفقاء بهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم مولى يا امرا من امورنا فرفق بنا اللهم فرفق به ومولي امرا من امورنا فشق علينا اللهم فشقق عليه يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار